لنرجم أنكم ولا يمسد أنكم من عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقص المدينة رجل يسعى. قال يا قوم التبع المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فقردي وإلي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 يحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون